بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين حمدا كثيراً طيبا وضارك فيك يحب ربنا ويرضى صلى الله وسلم وضارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وانتدى بهديه واستنى بإستثنة وصار على ما يجيه واختفى فره ما بعد وحبك في الله السلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع مؤصلة الدروس لإن شاء الله ببارك وتعالى بس الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته دائما ونظرت قراتنا موصولة في تفسير العلامة في الشيخ سعد رحمه الله تعالى الموصوم بتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان <تصفيق> إنما شعرك عليكم ليس تودنا ولا حننا في زيد ومن يقول الذين يغفر لله ثم يصر ولا عاقب في ذلك عليه ان الله رسوله هذا الامر لكم يريده الله وقد بعث الى وذلك انهم هم على العالم من الذين الاوان والنواهي الامر العام اللي هو سبق ايها الناس من طيبات يا ايها الناس كلوا من الطيبات وعملوا صالحا هذا هو الامر العام ثم جاء بعد ذلك الامر الخاص للأمين يا الذين من طيبات مما رزقناكم فامر الله الناس عموما ثم عاد الامر للاميين لانهم الذين ينتفعون بالامر وهم الذين ينتفعون نعم <تصفيق> وهذا وهذا احد اركان الشكر أحد أركان الشكر فالشكر له ثلاثه اركان الركن الاول الاعتراف أن, ان يعترف الانسان, أن يعترف الإنسان الذي أسداها والله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يتحدث بذلك ظاهراً. إذا الأمر الأول أن يحترف بها رصماً، الأمر الثاني أن يتحدث بها ظاهراً بهذه النعمة، الأمر الثالث أن يصرف ذلك في صعة الله سبحانه وتعالى. هذه النعمة في صعة الله عز وجل. إذا الشق لو ثلاثة أركع اعتراف بالباطل يتحدث في الابوان تسخير واستعمال النعم في صفات الله سبحانه وتعالى نعم <تصفيق> لأن المؤمن أداح الله لبطة ميلاد من على من السابعة ولأن إيمانه يحيظه عن سناول الملكة وقوله إن كنتم إياه تعلمون ليس تشترون تدف على أن من يشتر كاملاً لأعوضه وحده، كما أنه من شفاره يضبط على ذلك وأذى أن يقوم رميسه ويظل ايضا على ان اهل الطيب سبب للعمل صالح وقوله نعم ولهذا ينبغي الانسان ان يتحرك الحلال في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه في كل احوال ونبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريره ذكر هذا قال ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين ثم, قا... ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعه افضل يمد اليه الى السماء يارب يارب ومطعمه من حرام وشربه من حرام وغدي في الحرام بالحرام فانا يستجاب له النبي يستبعد صلى الله عليه وسلم ان معنى هذا ان الاكل الحرام له شؤم عظيم على الانسان في اولاده وفي بيته وفي صلاح احواله ان يستجاب له وقد يكون من المصلين وممكن يكون من طلاب العلم لكن ما تحرى الحلال مرض فيحال بينه وبين الفهم والبصيره بعدم تحريه للحلال الطيب والمسلم امام ثلاثة أمور لا رابع لها حلال بين وحرام بين وامور مشتبهات اما الحلال البين فإن الانسان ياخذه ياكله واما الحرام البين فان الانسان يبتعد عنه قولا واحدا واما المشتبهات وهي التي يكون الانسان في شك هل هي حلال ام حرام فالواجب على المسلم ان يتجنبها قال صلى الله عليه وسلم وبينهم امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات ما قال النبي من اخذها ولها جانب مثلا شبهه فخلاص لا فمن الشبهات فقد استبر لدينه وعلمه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرائي يرعى حول الحمى يؤشح أن يوقف فيبقى المسلم في المشتبهات يتوقف حتى يصل إلى درجة الاطمئنان في تنولها إنما تنبر الأمر المشتبه يبقى يقف ولهذا جاء في الصيحين الصيحين حديث نعمان بن بشير أن بشيرا لما أعطى ولده النعمان حائطاً أو غلاما على رواكة الواردة في ذلك قالت زوجته ومرأته عمره بالفراحة قالت لا حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأمر اشتبه عليه اختصاص الولد هذا بهذا العطاء حلال ولا حرام جائز ولا ممنوع فقالت لا أنت ما تعطي ولدك توقف حتى تستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدن وإلا فذهب البشير إلى النبي رسلمه فمنع النبي وقال إني لا أشهد على جور على ظلم لا أشهد على جور يبقى إذن واجب المسلم تجاه المشتبهات أن يقف بقعدة المسلم مع الكسب مع أي شيء الحلال البين الحرام البين الأمور المشتبهات أما الحلال البين فتمتع به وأما الحرام البين فلا تقربن وأما الأمر المشتبه فتوقف فيه حتى يكون لك بينة تشهد لك بالمنع أو بالأخذ إنما تأخذ وبعدين تسال لا تأخذ وبعدين تتبين لا لأنك لا تقوى على نفسك بعد هذا أنا الآن لما افتح تجارتي وأنا مع خمس ثلاث والأمر التجاره دي فيها شبهه مش عارف حرام حلال فأقول بقى اسال بعدين وتجيرت بقى الخمس ثلاث محل ما شاء الله الناس بيقولي من كل مكان باو خمسين مئتين وخمسين نصف مليون مرة سألت العالم عرضا قال لي لا حرام. انت متعرفش ان حرام لا لا ده هذا حرام دليله لوكيت وكيت وكيت فبني شيخ دلوقتي اعمل ايه تعمل ايه خلاص كل مالك هذا اطلع من اطلع من نصف مليون لكن لما كانوا خمسة الاس الامر سا... ما تتجيرش حاط اشوف تجارة خمس ثلاث ولتا ما تتجيرش في تجارة لكن بعد ما كانوا نصف مليون وفي اغوة يقعون في هذه الأمور بعد ما يفتح الله بقى عليه من هذا يجي يستفسر يلاقي من المساله فيها شبهه قلنا يتعين عليه فرق هذا فبيعمل ايه يعمل ايه زي اللي كنا بنستفسر في العطور طيب انت سالت الاول مثلا التجاره في العطور اللي هي كانت كذا وكذا جائز ولا لا ولا بعد وكنت واقف في في الشارع بقى دلوقتي ما شاء الله محل طب بعدين ولو قال الشيخ ممنوع حرام تعمل ايه تبيعه وما ينفعش تخلص شريكك فيه برضه ما ينفعش ما تعمل ايه تدلعه طب ينفع حاجات بعشرات الالوف ولا مئات حسب الشجره واحد يفتح محل ملابس نسائيه فامشيخ اناك ما ينفعش المناقشه هذه التي لا تستعمل انرجيا واحده باستخدام الامرين حلال وحرام ويبقى تحرم على المستعمل لا ده ما لهاش الاستعمال محدد طب تعمل ايه تبيع الحاجات دي ما عادش ينفع وما تعمل ايه اتورطت لان انت تركت القاعده الاولى القاعده الاولى التي هي قاعده ورع اذا الانسان يقف الأمور المشتبع حتى يتبين تبين الأول وبعدين يبقى أعمل يبقى أعمل بالجواز وإن بالمنع وهذه مسألة أخوان نحن ننصح أنفسنا وإخواننا لديها حتى لا يقوى الرف الإنسان فيها ومش ده بس كلا يعني الكسب أو كل أمر من الأمور حتى أمر المنع المؤتقد والفكر وال والمسائل العلمية لا تبت جزما بأمر المستبان عندك. قول والله المسألة محل بحث. في حاجة اسمها المسألة محل بحث. في حاجة اسمها أنا متوقف في المسألة. وفي حاجة اسمها حلال. وفي حاجة اسمها جائز. وفي حاجة اسمها حرام. وفي حاجة اسمها لا يؤعجبني ذلك. أقرأه ذلك. ولهذا الأئمة تنوعت عبارة عن فيها سجد الإمام أحمد صارته لكل حرام. وطرق أن يقول لا يجيبني ذلك وطرق يقول أقرهه دي على حسب يقين بالمسألة بالحكم الشرعي لأن مسألة حرام وحلال بنتيجة كبرى ما يصل الإنسان إلى بيقين وأنا تقول لما تصرف أسرتك من هذا حلال وهذا حرام إلا إذا كان بيقين حلال حرام لازم يكون يقين دون ذلك عندك شيء يقول والله تجنب المساله الاول اترق المساله والله لا يعجبني هذا والله أنا مكرهات. والله انا متوقف لكن لا تكذب في حرام ليه الامر مشتبه عندك اذا هذه مسائل على الانسان ان نعم الله اكبر نعم يبقى لو لو الفائدة الفائده الاولى الحفر الشكر يحفظ الفائده الثانيه يستجرب النعم غير موجود شوف فائدة الشكر. الشكر لو لم يكن من الشكر إلا هذه الفائدة لك إذا واحد تحفظ ما عندك اتنين تستجرب ملايكة لإيه شكرتم لأزيدا ما معكم لما حفر ينسرهم نعمة رسولة يعمل الله اكبر الله اكبر الله العكس الضياء فميز لا شيء تعالى ذكر ذكر فقال حرم الشرعيه في نعم لأن الدم يحرس فيها ميتف فما أتلك الفضر طيب واحد يقول طيب الله عند بالإكتراض الله يبيح شيء مضر، يرفع الأمر القدري في الضرر بموافقة الأمر الشرعي في هذا لأن الذي جعل فيها الضرر هذا هو الله سبحانه وتعالى فحين أأمر لله تبارك وتعالى بتناولها غير باجل ولا عاد يرفع الضرر القدر الموجسني وذي في هذا قعد أن هذا الضرر القدر يرفع بالامتثال الشرعي لتوافق التناسق والانسجام بين القدر والشرع فالذي قدر والذي شرع. والذي جعل في الضرب هو الذي شرع لي التناول ومحال أن الله يأمرني بتناول ما فيه هلكه لكن لو أنا أخذت الأمر على غير طريقي وحله لما الضرر وجود وبالتالي اللي يتناول الميس باك او عاد إذا فا هلكته وضربه ولي يتناولوا على قاعدة الشر غير باغل والعافل يبقى لا ضرر فيها إن شاء الله تبارك وتعالى يبقى هذه القاعدة من الجيد والمسلكون كانوا يتناولون الميت ويتعجبون ولك له هو كيف يباح لنا ما ذبحناه وقتلناه نحن ولا يباح لنا ما قتله الله سبحانه وتعالى يبقى اللي نقتله نحن ناكله واللي يقتله الله ما ناكله لهذا كانوا لا يتورعون عن الميتات وياكلونها ويتناولونها نعم وان الشياطين لا يدخلون الى اوليائهم ليجادلوكم بهذا الجدال لك ازاي يباح ما قتلته انت ولا يباح ما قتله الله نعم ولان الأرض أن تكون عمراني سيكون في, في, في المرض الحمد لله شاهدنا كله حتى سبحان الله الطبع يتوافق مع الشر يعني كنت لو جالك دلوقتي دجاجة ميسة لا يمكن أن تجمك الآن مثلا لأتسمك بجميع أنواعها ميس ومع ذلك تشتهيها نفسك تستهيها شوف سبحان الله البقرة أو الإبل أو الجاموسة مجرد لا تذبح امامك ويسيل دمها فقط أنت أمامها تريد اللحم ونفسك مستطابة لهذا سبحان الله تموت امامك لا يمكن وهو اللحم الموجود لكن لا يمكن يتوافق الصبر يعني الله سبحانه وتعالى جعل الخلق اصلا منسجما مع هذا طبعا يتوافق مع الشرع في هذا يعني ايه الحق؟ ده مر السكين على رقبته به إنما هي الذبيح هي الذبيح مرت السكين فطابت في نفسه أو ماتت هكذا حتى نفسها فلا تطابت يعني هذا مطلق قيد بالآيات الأخرى دم مفتوحا نعم ولهذا يستثنى أو يسامح كما يكون في عروق اللح وكذا حين طهيها هذا يسامح كما لما يدمن المسوح نعم يعني مش فازل ان يذبح لغير الله ما اولى به لغير الله بل اصنام كل ما اولى به لغير الله سبحانه وتعالى اذا في اعياد المشركين اذا كان للقبور الاولياء والاحتفالات هذا كله اولى به لغير الله فلا تؤكل ذبيحه الرجل الذي يذبحها للبدوي او الحسنج اقبح من الميته الميته ما فيها جانب تعبدي يعني ماده خلاص فلو اكلها الانسان مثلاً غير متعبد شهوه حرام اكل ما فيها جانب التعبدي العقد لكن باء ليذبح للبدوي او للفصيل ويتقرب لله بالذبح وياكل وهو كانه ياكل من اضحيه ولا من هزم هذه مصيبه لان فعل جانب التعبدي العقد كلا هذه ثلاثه طيب واحد يقول طيب احنا مثلا بنتبع ليلة المولد مولد النبي او ليلة نصر وشعبان او ليلة كده او مثلا هيجينا ضيوف احنا في بلدنا مولد وصيده الفلاني فبيجينا مثلا ضيوف طيب نكون دبشير نتبع عشان يعني كرام الناس نقول كل هذا من البدع الانسان يخص هذه الليالي بالبلل لكن لكن يجوز الاكل منها عادي لكن الانسان يأتم على تخصيص الذبح لهذه الايام لكن تمكن ليه لانه ما حط للبدوي ولا الحصير لما ذبحه اكرامه لظروف الفاتونه لكن تخصيص هذا هو البدع هذا هو الغدع. لكن تمكن الذبحه عادي انما اذا ذبحها تقرباً أو ذبحا نظراً دي في ترامه على طول ترامه بوشطه لا تؤكل هذه أقبح من الميتة نعم وجهه اننا اكل وبائس يعاد نعم هذا قول جماعي وجيء به ببيان فجنات فجنات بالصلاه التي تدلون عليها بحسين قوم طريفات طعمهم محرمات من الاب سيحرم من قوم حلالا طريفا كما تفهم علينا هذه الصلاه التي نحوها يلوث اجبها مع ومع هذا وانا نقول اني قريه المحرم يوما وعن اصرار وربا غير الاعمال من المحافظه مع قدرته او الكلام او اعاده الحرمه ولا عامل المتجاوز متجاوز اي, أي, أي, أي, أي تجاوز تناول ما يخرج عن الصراعه يعني الباغي خد الرخصه من غير محل لله هذا بقر فتعديه ان هو اكل من غير رخص والتعدي ان ياكل معروضه لكن يتجاوز محل الحاجه يتجاوز محل الحاجة لكن الانسان ياخذ ياكل قدر ما يسد ايه فاقته وجوعه بحيث لا يهلك انما ما يشنهاش بقى يقعد يقعد يجيبها ومش عارف لا يعني ياكل بالقدر اللي يدفع به هذه طيب ذكر العلماء مساله مثلا هل الانسان يحمل معه من الميتة يعني انا دلوقتي مثلا في الصحراء وعندي المكان ذا هو كبت اهلك وموجود الميته فاخذت الميته واكل دوب فديت حاجتي وامامي عشرات الكيلوات او مئات ولا أدري ممكن أتعرض ثاني ولا لا فهل ممكن أحمل معي ولا برزابه ها يحمل معه لكن ما يتناوله إلا عند وجود هذه اللي إذن يعني إذا غلب على ظن الإنسان إنه ما يجب هذا بعد كده ممكن إنه يهلك ولا يجب فلا بأس أن يحمل معه ما قد يسد رمقه بعد ذلك نعم لا اللحوم المستورده حسب ان كانت تاتي من قوم الكفار شركين ليسوا اهل كتاب فلا تشل ذبائحهم ابدا واما اذا كان من اهل الكتاب او من المسلمين فانها تنكر لان الله سبحانه وتعالى قال والطعام الذين اوتوا كتبوا حل لكم وطعامكم حل لهم تاتي بقى مساله والله احنا ما نعرفش هم ذبحين على الشريعه او كذا او كذا دي مساله ثانيه لكن حل طعام الانتفاع هذا نص الكتاب هذا نص الكتاب لا نخرج عن هذه القاعدة الا بيقلنا أن أننا ذبحت على غير الشريعه مساله باقي الاشتباه في هذا الاشتباه في هذا اما ان تتساوى درجاته فنطرح هذا الاشتباه او يقل الظن بانه يعني مذبوح على غير الشريعة فنطرح ايضا هذه أو ان يعلو الظن أنه ذبحة على غير الشريعة فهذا إما يقال نأكله بناء على الأصل وأما الظن بجميع درجاته فلا نعمله لأن خروج عن الأصل وإما يقال كما قال بعض العلم نطرح هذا لأن الذبائح يعني مبناها على الضيق والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث عبيد بن حاتم في الصحيح قال ايه فاذا ارسلتك كلبك ثم اثمعه الكلب الآخر ولا تدري ولا تدري امسكه كلبك ام الاخر فذحوه كما قال صلى الله عليه وسلم وكذلك مثلا إذا قط طائرا وقع في الماء ثم مات فلا تدري أمات بالسهم أو مات بالغرق أو أرسلت كلبك وسميت ثم اتى معه كلب آخر لا تدري سمي عليه ولا لا ولا تدري هل هذا مسكه كلبك أمسكه الكلب الآخر فقالوا هذا الظن والنبي صلى الله عليه وسلم ظل بهذا الظن ولذا منع على كل من يكون الامر بذلك يعني محل الشهاده بين اهل العلم اللي هي مساله اذا غلب الظن إذا غلب الظن على انه ده ذبح على غير الشريعة ولا ذبح على الشريعة موجود مثلا مصانع كثيره تذبح على غير الشريعه والناس مطروح وواجد وهذا فعلا و و الى اخره فنحن نغلب مثلا جانب الحظ للقاعده الشرعيه اذا شبه مبيح بحاضر فانه يغلب جانب الايه الحاضر لقول النبي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فهذا اجتهاد أو اللي يقول لا انت ماتت أو كل طالما جاء اهل الكتاب خذنا الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم أباح الله له ذلك وممكن معلوم من القد هؤلاء حرفوا ممكن يسموا المسيح عليها ممكن يذبحوا على غير الشريعة ولكن الله أباح ذلك مطلقا يبقى الأطمح نبن على هذا اليقين فالامر في ذلك واسع بيد اننا ننبئ الى ان الانسان لا يطر اضطر بج تنطط يمسكوا مثلا روح اي مطعم اللحم ده منين مستورد ولا مش مستورد طب مستورد منين بالظبط كذا كده انت في بلاد المسلمين وفي مطعم قد منك لحم كله كله دي مساله المساله الثانيه اللي في فرق بين الفتوى اللي بتفتي بيها الناس وبين المسك اللي انت تسلكه يعني واحد مثلا تلاقي عم الشيخ انا ما ياتي من طعام وجبائح لحوم مستورده هذه لا يمكن اكلها ابدا لا يمكن نقول له ده اسلكك انت شرط ليس في أنت انت مش عايز تاكل لحوم مستورده انت كنت لحوم لكن حينما تستفتى فلا تحرم على الناس ما اباح الله سبحانه وتعالى ولا تلزم الناس بمثلك انت لكن دي شرعية شرعيه شرعي ولهذا احنا احيانا هذا الامر ينتج عندنا غلوا في الاعتراض على الحكم الشرعي نفسه او في عدم العمل بالحكم الشرعي نفسه وهو اباحه الطعام الذين قلت في السابق ونوع دول دول فرقوا مش زي بتوع زمان ده دول كذا كذا كده وهم في زمان الزمان هم اللي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ما هم اللي بيقولوا الله والمسيح وهم اللي بيقولوا الله ثالث ثلاثة وهم الذين يجعلون كتابهم قراطيصة يوجدون بعضها ويبقون كثيرا وهم الذين ينكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم معاهم يعرفون كما يعرفون ابنه. وهم هم دول هم دول بتوعنا النهاردة زدوا ايه يعني زدوا ايه زدوا ايه موجود هو نفس الطبع ونفس الأمر هو نفس التحريف هو نفس كثير يضعون أيديهم على آية الرجل المرجونه عندهم في الاثره هم هم دول جدو ايه ده يمكن الاوائل كانوا عندهم اتقان وعلم شويه انما دول كما اخبرني بعض اخواننا اللي في امريكا هم مثلا لما بتلقى الواحد النصراني أو قبل ما تدعي الإسلام بنحاول نساله الاول عن معتقده النصارى في نصرانيتها بيقولوا يعني ايه مسيحياني يعني انت بتعتقد ايه يقول لك اميون ما يعرفون شيء يعني ألفوا آباءهم على هذا ما يعرفون إلا بقى قلت قليل وإلا بقى معروس حاجة ولا أنا بيقولك على طول يدخل الإسلام مباشرة إذا عرضنا عليه في الغالب الأعام فلكن الأوائل لا الأوائل درسين درسين دلدت فيه وعال فيه نعم نعم نعم نعم لاحظوا لاحظوا <تصفيق> لو ذبح للناس لكن عند البدوي عند حسين انتخذ هذا المكان فذبحات تؤكل لكنه حرام آسف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصد هذا المكان للذبح فهو ذبح للناس لكن جعل ذبحاته عند هذا المكان ظن أن هذا المكان فيه فضل ماذا يحاول غيرها هل تؤكل ذبحاته لكن هذا آسف لذا في هذا المكان نعم بل ايه من بل من بل بل ايه بل ايه, بل إيه؟ بل يلقي يدي إلى التهلوجة؟ بل منهيه يعني واحد يقولك لا لا لا أنا فاورع عن أكل الحرام ومش مشكلة لو أموت يعني هذهش مشكلة ولا أموت ولا أكل الحرام هذا الميت نقوله أنت الآن ألقيت نفس الدهب ضاق صدرك بالله حرم الميت بشرع الذي حرم الميت هو أنت بتتورع له وتقول انا موت وما كنش هذا ليه لان الله حرم وإلا إذا ما حرم كنت الله كنت تكالسة طيب ألا يستفع صدرك للشرع الله الذي حرم الله الذي أبعك بالعكس ده هذا هو هو الإسلام هو غاية الامتفاع إن قلبك يتحول بديك كثير لشيكده النفخ زي ما قلنا ابتلاء لأنك بتعمل بالأمر وتعمل بضغل بس لأن الله أمر سبحانه وتعالى فأنت تعيش مع هذا وتعيش مع هذا هنا مباح هناك سجود مثلا الملائكة تعبدت لله سبحانه وتعالى بامتثال الأمر بالسجود معنى السجود لله عز وجل ف اللي ال ال يمشي مع الشر حيثما مشي واحد مثلا يعني ممكن القاعده دي تكون يعني بعيده ان واحد يقول انا والله اتورع عن اكل الميت واموت لكن ممكن في حاجات بتقابلنا في حياتنا زي مثلا ادويه او مثلا او بعض رخص رخص في في بعض المواضع يوم الاخ يقولك لا. لا لا لا لا انا مش هاخد رخصه ديت انا هاخد بالايه بالعزيمه وكذا و والاخره ليس ممدوحا هذا على كل حال دايخه ممدوح نادر كده واحد مثل يقول الله لا انا في فرحي مثلا أبلاد بنات اسبوع طبعا بيعودوا يقولوا احنا العروسه نجيب لها كوا مش عارف فين ولا نجيب لها واحده هنا ولا نعمل لها ولا ما لها ولا منعمل لها لا هو صحابيات ولا عائشه ولا كده كانوا بيحطوا المساحيق ديت هو ما يوصيهم خراب بس وتصرح شرط اذا الشيخ منفعش الكلام ده يعني المفروض تتجمل وتعمل وديليله و يوم يتشدد في هذا حتى ممكن صرح الصدر أخذ بالك طيب مثلا أمور كثيرة توجد في حياتنا بعض الناس أن يتورع أن هو يقصر الصلاة في الصفر حال إقامتنا في اليوم ولا الاثنين ولا الثلاثة يقولك لا أنا أعده وأنا بصند بصند مثلا أو أنا أقصر فيبيق صدره بالأيد الرغصة هذه او مثلا ممكن يبقى مسافر في الصور ويتعرض لمشاقة بلغة فيتعبد الله بالمشاقة دي يقولك يعني ايه انا مش مشكلة المشاقة دي بس ايه افضل ويبقى مش لاقي ريء لا يا اخي لا تعبد بالفصر زي ما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوم بلغت بهم المبلغ، قال اولئك العصار ماشي اولئك الاطفال المجاهدون في سبيل الله الان اولئك العصا ذهب المفترون بالاشر المفترون اخذوا الاش ودور العصا بالعكس ده اهل الرسوخ هو اللي بيتبين حله في هذه المواضع لهذا النبي في يوم عرفه دعا بإله من نبل يسرب امام الناس وبقيه 19 9 10 ليله في مكة يقصر الصلاة يقصر صلاة بناس يقصر الصلاة معنى في مكة يعني الركعة بقى كده فالتمتع بالرخصة مهم جدا وإن الله يحب أن تغطى رخصه لأن هذا شر فإذا تطع تقدره لهذا يبقى هذا نوع إيه؟ علم ورسولة نعم أيها الأحيان لحظة لحظة لحظ. لا ما هو ما يذبح عن نصب للألف ما كان يذبح عن نصب للألف مش يذبحه لله ثم لا والذي يذبح عن نصب كان للألف المنع حتى لا يصبح هذا مظهرا من النظر المسيطين فروحين بتذبحناك ونا تذبحناك ونقول انا ما قصدنا ولا يهدنا حرام حرام الذهاب إلى هذا المكان كان لله هنا حرام لأن هذا بتقتر السواد هؤلاء والناس ما يميزون بين من يذبح للولي القبر وبين من يذبح لله في هذا المكان ومش الذبح بس حتى اختصاص هذه الاماكن بالعبده يعني لو انت قلت انا هروح ادعو الله سبحانه وتعالى عند قبر الولي الفلاني انا هروح اقرا قران عند قبر الولي الفلاني مثلا هذا حرام لا يفوس نعم قرن مريدين عليهم في الرياضيه فكان ودي القاعده اللي استدل العلماء على تحويل المباح على حسب ما يتعلق به اصل الاكل الإباح لكن المباح قد ينتقي الحرام قد ينتقي الوجوب قد ينتقي الاستحباب قد ينتقي الى نفس الاكل على حسب ما يتعلق به فيبقى الاكل الميت هنا واجب لبقاء النفس، النفس واجب. ولا من الاكل، مع ان اصل الاكل اللي إيه؟ اللي ولو كان ميت مع عدم وجود الضرورة يبقى حرام. يبقى اصل الاكل هنا حرام. نعم. فلأذا خطناها من أجلس الشيخ سعد في الأسماء والصفات ذا يربط هذه دي الشيخ سعد قلناً لك تجد تفسيراً يشير إلى مثل هذه المعاني نعم ربما لا يسترسلي امام الاستئصال في احد الذئب اخبر انه غفور فيوحو ما اخطا فيه في هذه الحاله نصوصا وقدر الفجر ضرورا واذهبت حواسه المشقه وفي هذه الايه شهيد على المشهوره الله يبيح لحم فكل محبورا بطورة إليه الإنسان فقد أبى حمد الملك الرحمن الله أكبر الحمد والشكر اولا وآثراً الحمد لله أعظم ما يحمد ربنا عليه الشكر مش النفس ولا الأكل ولا الشرب، ولا أع... الشرع. أعظم ما يحمد ربنا عليه شرعه شرع تكامل وتناصر سبحان الله ولا يفعل الإنسان في غاية السعادة اللي يمتتل هذا الشرع والي يعيش ومتتل الشرع يجد السعادة اللي يختقين الناس يبقى الناس يفكرون أنت بشدد على الناس تفكرون أنت حياتك ده زمانها ضنك إيه دا إيه فعل ما تفعل ما بيعملش حاجة حرام دا ما بيخوتش بي... وانت بسعادة فشوف الشرع سبحانه الله تناسقه العجيب يعني الله سبحانه وتعالى يحرم عليك هذا الشيء، لكن هنا تضطر إلى هذا يبيشنا، الذي حر أباه، ثم مع مراعاة النفس البشرية اللي ممكن يحصل فيها تجاوز، يعني تأخذ لك أطمئن زيادة، وخذ بالك يحمي، مم أنت إنسان باء في حالة معينة وكذا، هه ممكن، فلأني نفسي ممكن بفعل هذا، وأنت في الأرض ما ترخص إلا في حالة تر الضرورة والاستمرار يغفر لك، ما حصل فيه من التجاوز. اليسير مثلما مثلا رفع الله الحرج عن, عن الوافع اليسير الفقير اللي يعني مش لائفة هيتصر بقى يكل حاجة مع اليسير كده فمش نشكلها يعني لو زادت الحاجة أو مثلا فمرعات هذه الأمور من تمام الشرع وكماله من تمام الشرع وكماله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نعم ولهذا لما ألقى القى موسى عليه السلام هو نبي الله الكريم الالواح من الغضب ما ما, ما ما ما ما حسب الله على القائل الواحد عنين ان القا الواحد انت تقول يلزم من ذلك مثلا عدم تعظيم هذه الالواح و... لا لا مش مش اللي قام بموسى عليه السلام فالإنسان مثلا ممكن أن يكون في لحظة معينة قد يسامح له ما لا يسامح فيه غيره يعني عندما تجيش مثلا تقول واحدة مثلا مع زوجها في البيت ونشب شبع حرفت زوجها ويا أخت متعثتها متجدبة فطلعت هي بقى مصر يعني بقى مصر داخلي طلعت يا ناس الحاو جوز جيش واحدة وقالت مثلا الأخت الفلانية هي ملتزمة وما كأعرف أن تجزم حاجة لطلع بقى مصر داخلي برا تقول له سبحان الله زوجها بيحرق يقول لي انت بقى خش ادخل وتلبس العباءه النار وتعمل وتشيل البيشه وتلبس الجوانب دي وتروح تقول لهم تعالى لحق يعني هذه المسائل يتسامح فيها تيجي انت بقى على طول تنتقد مثلا في هذه المسائل نعم ان <تصفيق> الاسئله اولئك الذين اشتروا صلاه للنساء والعباده ثم فما افكرهم على النار ذلك لأن الله يختل الكتاب من حقا الذين اختلوا من الكتاب هذا وعي شديد لمن كتب ما انزله الله على رسله من العلم من العلم الذي ارسل الله ان على أهل ان يبينوه للناس ولا يحتسبوه فمن تعرض عنه للحقائق الدنيويه ونبدا أمر الله فاولئك ما يحضرون في بطونهم الا النار لأن هذا الثمن الذي تسلوه لنما حصل لهم أطبع المكافر وأضع المحرمات فكان لتأول من جنس عملين ولا لتسلمهم الله يوم القيامه بل بسطلط عليهم وآرض عنهم فهذا آرض عليهم من عداد النار ولا لتسلمهم أجل يقضرهم من الأضلاق وليس من أعمال تصر للمشي وطوة رجالات عليها وانما أنا لن أجهدين لأنهم شعروا أسباب علم التسقية التي أعظم أسبابها أن عمل اقتداد لله والاستداد لله إليه كان قناة نجد كتاب الله وأعرضه عنه واختاره صلاة على الجداد والعذاب على المقرى كان قناة يقصرون فينا النار فجد يقصرون عليها وأنه مجادة عليها ذلك المسلوب وهو مجادة للعجل ومنع لاسلام الهدايه ممن اداها واختار سواها بان الله نزل الكتاب من الشطر ومن الشطر تتكف تتكف الحق مجازاه المسلم باحسانه والمشيه باساءته وايضا هذا الكتاب حق كما قال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اجترحوا السيئات ام الذين كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ما ماتوا قول انزل الله عليهم الكتاب علموه اهتدوا به عملوا بما فيه دعوا اليه ايستوون مع من اعرض عن الكتاب وضل على علمه وترك هذا كله وقال بالحلال حراما وحرام حلالا هل يستوون ابدا هؤلاء جزاؤهم النار بما كثبت أيديهم وهؤلاء في جنات الكل بما أيضا كثبت أيديهم فتابع حكمة الله سبحانه وتعالى أن يستوي هؤلاء وهؤلاء لهذا قال ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق معنى ذلك أن الحق أن الإنسان لا يساوي بين المتبع والصني لا يساوي بين الضال والمتدي لا, لا يساوي بين المؤمن والكافر لازم التمايز هذا يكون موجود تمايز هذا يجب أن يكون موجود فمن جمع بين مفترق وفرق بين مجتمع كان على خلاف قاعده إن الله نزل الكتاب بالحق لا تفرق بين مجتمع ولا تجمع بين وتفرق بل المجتمع لا حكمه والمفترق لا حكم ما تجمع من الاثنين ما تجعل السن هذا الداعي من دعاة السنة إلى الله سبحانه وتعالى المتفال في نشرها زي المتابع الضال اللي يحطم ثوابت الكتاب والسنة ما يستوون حتى لو ده عنده ملء الأرض من النفقات والصدقات وكذا لكنه يستعملها في التلبيس على الناس ما يصل ولا يجعل المؤمن المتابع الرسول الله صلى الله عليه وسلم زي الكافر الباقي على قفر مصرنيته ويهوديته نجعلهم سواء فيل سواء فيل في حكمة من وفي شرع من سواء ما يستوون حتى المطيعون ما تصلوا بين فعث هذا وفعث هذا وفاعت هذا النبي ما كان يعذل بأني من أحيان بحيان الصحابة يتنفسونه في الخير لكن النبي ما يعذل بأبي باكر ولا يتعل عمر كأب باكر أبو باكر أو قدره وسابقته التي يعني يأبى النبي أن يساوي به أحدا حتى ولو كان الفاروق حتى ولو كان الفاروق يبقى قاعدة يعني الثماني على حسب العمل صالح أو غير صالح قاعدة ربانية إنما مسألة السميع بقى أهم كله كويس كله على خير أهم حاجة في النهاية يبقى دي دعوة الإسلام لا ينفعش لقاعدة ميس لقاعدة في الشيطان في التهويل من شأن المطلعين والدعين على بصيرة ورفع الذين على خلاف ذلك ليلحقوا بهؤلاء لهذا كان التحذير من تدعى والضلال منهج العداد السنه والجماعة يعني أنت الآن تجعل الجهل زي أحمد رحمه الله لا يمكن في شريعه من يكون جهل بن صفوان زي احمد بن حمد او عمرو بن عبيد المعتذري زي يونس بن عبيد السني لا ما يستويان ذلك لان الله نزل الكتاب بالحق والحق الله يحصل مساواه بين هؤلاء وهؤلاء ولهذا كانت الجنة والنار كانت الجنة والنار مع أن, مع ان الله هو الرحيم والله سبحانه وتعالى تجاوز العبادة ما تجاوز لكن يجعلت الجنة والنار والنار مخلد فيها أبد الابدين وما هم من أذي ولا يؤذن لهم فيعتذرون اغسوا فيها ولا تكلمون إنكم ما في الفاء الرحمة فين الرحمة واحد يقول فين الرحمة هذه هادي الرحمة هادية الرحمة الآن في الامتحانات سنوية مثلا وده أمر دنيا ومخفوض ولد اللي بطوله النهار طول السنة بيذاكر ودروس وبتاعه ومدروس عليه ربما ينام على الترابيزه هو بيذاكر خاف ينام على السرير يجي يدخل اللاجه والتالي اللي علقه ويتسكع في الشوارع فرصه يبقى راح بكره كويس قوي معرف مع عليه الماده الفلانيه كويس قوي ولكن اللجنة متباعة. في خلال لجنه متباع الامتحان بيتخص المظبوط يبقى لاعب طول السنه يعني بيخبرنا اخر مراقب في الازهر في احسن السنوات سواء كان معايا مدرس الرياضيات واحنا في اللجنه فالمدرس الرياضيات راح لمين العيال الاربع يعني جا لهم اربع راح يمل لأن بعض ماكي يظن أن هذا تقرب إلى الله يعني عبادة أن يخفع ابناء المسلمين ويأخذ بأيديهم إلى هذا يدخل بسمة على أمه يدخل بسمة على أبيه ينام دعوة منه دعو من فراح طالب من الطلاب قال له يا أستاذ قال له, قال له حرام عليك حرام عليك بأنه أشكوك إلى الله أعذ لربك جوابا من الآن والله فأشكوك إلى الله إذا وقفنا بين يديه بقى يا سويت اللجنة ده انا طول السنة الاكتراج وكذا وكذا سويت اللجنة بيك ده يا أستاذ خلوه حتى سؤالين يعني سيب حتى فرصة للتمايز التمي... فالفطره تعب هذا تألة يعني الفطرة تعب هذا عدم التمايز بين المستهد وبين غير المستهد نعم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ما يستوي الظلام والنور ولا الحق مع الباطل أبداً ما يستويان كل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فجماعة اللي بيمياعوا المسائل ولك كله مع بعض ولمهم من الناس طيبين والله ده بني مسجد ده كويس ده كان بيقصف على فقراء المساكين ده بيعمل ده بقله 15 سنة في الدعوة ده بقله 35 سنة في الدعوة ده هو اللي بفضل الله كان سبب في ان الاخوه تفتح في البلد كل داع على عينه وراسنا لو كان على السنه لو كان على السنه ايه يعني عمر 35 سنه لكن دي اصلا بدعه ودعوه منحرفه يا ليته ما بقي في هذا 35 ثانيه مش سنه ثانيه ده لو عمل ايه جزيلا ورعيلا يصد عن سبيل الله ويصد عن السنه هي مساله العمر مساله مش بالعمر هو فيه حتى عمره أطول من إبليس اللي ماتك من أول يجين أجب إلى آخر واحد ويرجعه وجهد واكتهاد ليه المهار إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقل ما يتبوهش لا النوم ولا في النوم يريت يمكثوا على الصدر ويجبوا على الصدر يجري منك مجرى الدم من العروق كل يوم ينشر فرياء ايكم كان اكثر اضلال لبني آدم ألبس توتا جهاد وبعدين زي كان بعز النصران يقوله لقد كان مخلصا في نصر دين يعني كان مخلصا في نصر دين البابا شنو البابا مش عارف مين يوحنا الثاني كان مخلصا ما شاء الله مخلصا والمخلص يمدح ايا كان بها إخلاص في الشر والفساد ولا إخلاص في الطاعة سبحان الله انقلاب موازين ده خلاف الحق الذي نزل به القران ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق الحق هذا يقتضي ان لا يقع المساواه بين الظلام والنور افن جعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما يمكن ابدا ابدا فكما قلنا لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين المجتمع ناس اهل سنة ودعوة سنية وكذا حتى لو وجد بعض اخطاء فردية فهذه لا ما تطلع وحط هنا لا تفرق بين المجتمع كما انا كده تجمع بين المجتمع تجيب الجهمة تحطه مع السنة القادر تحطه مع السني المرجيد تحطه مع لا اذا دي قعدة الضبط قعدة الضبط قاعده الحق في الكتاب والسنه ان تجمع بين مختلف ولا تفرق بينه مجتمع نعم طريق الحق ما على الله انزل من ذلك نصره وتدعيم الحق عن فهو حقيقي ان يجازى لبعض الوعوده وان الذين اقتلكوا من الكتاب التي اشفاطوا بالبعيد اي وان الذين اقتلكوا من الكتاب ساهموه ببعض وكفروا ببعض والذين حفظوه وصرفوه على اموالهم ومراداتهم لكن اشفاط هل بعيد من الحق انهم قد صار لهم الكتاب الذي جاء بالحق امور بالاتفاق وعشق معاهم فمرض امرهم وكثر شراؤهم على ذلك صراطهم بخلاف اهل الكتاب الذين امنوا به وحققهم في كل شيء فانهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبه والاستناء عليه وقد من هذه الآيات الدعين للكاثرين لنأخذ الله المسجدين عليهم عرض الدنيا بالعذاب والأرض وأن الله لا يتنشره من ولا وإلى وذكر السبب في ذلك وذكر السبب وذكر السبب في ذلك وهو المسجد في لقد أظهر على ذلك نيران على ذلك على النار ومن أظهر لهم الشيء بفضل النار لعمل الأسباب التي يعلمون أنها مواصلة صريحة يعني فما أصبروا على النار يعني هم ما عذبوش بالنار وصبروا لكن فعل الأسباب التي تفضي بهم إلى النار فقال بعما أصبروا على النار يعني شوف جلدهم على الباطل كانهم كان هذا الجلد على العذاب لان اللي بتعملوه ده هيفضي العذاب فما اعظم صبركم على النار ما فيش نار يعني حال الدنيا ما فيش لكنه بفعل هذه الاسباب التي تفضي يقينا الى النار فما اصبركم على النار نعم وإن وان نكون من مواثرا سيدنا مكتوب القران يا سبحان الله يعني فيه هدايه ونور عجيب هذا يعني علم التفسير والوقوف عند معاني القران حقيقه يعني بحر ما ينفد بحر ما ينفد تفسير يغنى عن تفسير وكل أنواع الهداية موجودة في القرآن بس من يلتمسها على قدر ما سؤت من علم وبصيره على قدر ما يكون يعني على قدر أخذك من يعني هداية القرآن وإلا القرآن يغني وإلا الحمد وفيه الإشارة إلى جميع أنواع الهداية كل سبب من السعاده السعادة القرآن الصالح وكل سبب من اسباب الضلال وللحراف كذلك لكن يعني أصبح القرآن يعني إذا يقول على وجه التبرك في حياة الامه الآن خمس دقائق الصبح وفي بالك ومع حديث الصباح وخلاص أو خمس ديتين أما يجي واحد شغل صيار أو مئتم موجود مئتم يشغل القرآن بس هذا هو القرآن نادر الانسان الناس على التشيه وعلى يعني آآ آآ أكلهم آآ أموال نسب الباطل الباطن والمظالم كل هذا لاني لما ارتبط بالقران وان لو احنا ارتبطنا بالقران الارتباط هذا الذي ينبغي ان يكون لاقنت هذه نسب جدا حتى عند طلاب العلم يعني حتى عند طلاب العلم اللي من العلوم الحقيقه اللي احنا يعني مقصرون فيها علم التفسير علم التفسير والوقوف عند معاني القران ودلالات القران يعني قلت ده ده حاجة سهله ممكن يحصلها اي وقت لا مش حاجه سهله ده لا رسوخ دي المسلمات اللي سينبغي ان تنطلق منها ولهذا تجد علماء السنه الراسخين قاعده الرسوخ عندهم الاستنال في رسوخ القران والاخذ من هدايه القران شوف الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى شوف الإمام أحمد نعم كان من الشيخ الشيرجلي رحمه الله تعالى لو في ذلك يعني أوفر نصيص هذا العصر يعني في المسألة الوحيدة تدل الشيخ سبحانه يتابع يكتب الاستدلال في القرآن كله يعني, ده يعني كان عنده استدلال من نصوص القرآن استدلال عجيب عجيب جدا واستحضار لمواضع الاستشهاد في اي مساله من القرآن الاستشهاد عجيب جدا